يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله وكانوا بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء.